لدفع الطاعون والوباء وكل علم بسم الله الرحمن الرحيم لخمسة أطوفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتظى وابناهما والفاطمة حي صمد. أحد له كنف قاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا من لطيف لم يزل اغطف بنا فيما نزل أنت القوي ينجنا عن قهرك يوم الخلل اللهم يا وني الولاء ويا كاشف الطر والبلاء اللهم إني أعوذ بك من الطاعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجاء وسوء القضاء ومضرة الحماء وأعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء ومن شر الشيطان الرجيم بسم الله به الشأن العظيم البرهان الشديد السلطان كل يوم هو في شأن اللهم يا سلام يا سلام يا سلام سلم سلاما سلاما يمليغا مكفلين مثلين مرنوش تبرنو شاذنوش كفاشتطيوش قطمير والصافات صفا وكن يده ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحرمة جميع القرآن العظيم وبحرمته جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وبحرمة حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحرمة حضرة موت جهر يا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ألف لام مين ألف لام را ألف لام مين صاد شافها يا أين صاد يا سيم والقرآن الحكيم هاميم عين وَمَا يَسْطُرُونَ فَرْدُ الْحَيِّ الْقَيُّومِ حَكَمُ النَّادِلِ قُدُّوسٌ فَرْدٌ جَبَّارٌ شَكُورٌ تَابِتٌ ظَهِيرٌ كَبِيرٌ زَكِيٌّ يَا قِبْطِي يَا قِبْطِي ك الملك يا من المخلوق من المهالك أنت الباقى وكل شيء إن هالك أعوذ بكلمات الله الطامات كلها إن شر ما خلق وذرى وبرى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد القادر قيلاني قد صلى سره الآني الشيخ شهاب الدين بلقي قد سرره الباقي يا لطيف من لم يزل ألطف بنا فيما نزل أنت القوي نجنا عن قهرك يوم الخلل لي خمسة أطف بها نار الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين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 بي خمسه اطف بها حر الوباء الحاطمه المصطفى والمرتضى وبناهما الفاطمه تحصنت بسم الله وتوسلت برسوله الكريم شابرا ناصرا بديشا أمروا غرفيض أعوذ بالرحمن عن أميلا من عزف جن أظهر تهويلا وأوقدت نيرانها تغويلا وقرات مع عزفها الطبولا كفاء ربك كم يكفيك كواك فتنكف كافهاك كميم كان منك لك تكر كرا ككر الكر فيك بدي تحقي مشككة كانت لك الكلكا كفاكما بي كفاك الكاف كربته يا كوكب كان يحكي كوكب الفلك ربي إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المنتشر إنك أنت الرحمن المقتدر إكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أعوذ بكلمات الله الطامات كلها من شر ما خلق وبرأ وبرأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد القادر قيلاني قد الله سره الآلي الشيخ شعاب الدين بلقي قد سره الباقي